بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ذ غلبتهم شيء ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سيغلبون في بضع سنين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 مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّكَ لَفِي خِضَمِّ النَّاسِ بِالْقَوْلِ أَو لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَتْـعَرُوا الْأَرْضَ عَمْرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا بَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَوا تذين الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعه بالنسبه للمجرمون ولم يكن لهم من شركاء شفعاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ وَحُبُّ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 وراد ثم اذا انتم بشر تشعون ومن اياته ان قلق لكم من انفسكم ازواجا ازواجا لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان في ذلك لآيات للعالم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وتبغواكم من صبره ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 بَارَأَ لَكُم مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين غلوا اهواؤهم بغير علم فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِقْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِي لِلْخَلْقِ إِلَّا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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولاك هم المفلحون وما أراد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 قابله لمبنسيد فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَنُّوا مِن بَعْدِهِ يَسْقُطُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ ۗ مَّا الدُّعَاءُ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أن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 وَلَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ من كُلَّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا مَغْضُوبٌ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إن عاد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون